سَنَّ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَنَّ قَامَ عَاذِرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَرَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثم إن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 وقعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم اذن المساقه فلا صد ق ولا صلا ولا كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمط او لا لك فاولا ثم اولى لك فاولا يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طِينًا مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَإِلَىٰ لَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ